الموت من قبل أن تلقوه إلى قوله وسيجزي الله الشاكرين قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن يوسف عندك مرتين محمد بن يوسف مرة واحدة والثاني أخبرنا محمد يوسف بعد أخبرنا محمد سمعين عند زايد هو محمد يوسف مرتين قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن سمعين أول فريابي الثاني البخاري والفربري رواه الصحيح فرابري منس الفريابي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 فهذا غضب الله عليه شديد واشتده وهكذا اشتد غضب الله على من اعتدى على نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ودم وجهه أو غير ذلك من أدية فإن الله سبحانه وتعالى يغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأنبيائه وهذا الحديث الصحيح وحديث المسعود عند أحمد أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل. قتله نبي أو قتل نبيا رجل قتل نبيا أو قتله نبي ورجل يضل الناس بغير علم وفي الآخر أو مصور يصور التماثيل هؤلاء غضب الله عليهم شديد يوم القيامة شد الناس عذابا هؤلاء شد الناس عذابا يوم القيامة شد الناس عذابا يوم القيامة, عذاباً يوم القيامة, يوم القيامة, يوم القيامة رجل قتل نبيا هذا واحد أو قتله نبي هذا آخر أو رجل يضل الناس بغير عنه أو مصور يصور التماثيل هؤلاء أربعاء شد الناس عذابا يوم القيامة والحديث حسن العلام الألباني وهو في السلسلة بلفظ أشد الناس عذابا رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإيمام ضلاله وممثل من الممثلين هكذا لفظ في السنة شد الناس عذابا رجل قتله نبي أو قتل نبي أو قتل نبيا أو إمام ضلاله أو ممثل من الممثلين هو الشاهد فيه أن هؤلاء من أشد أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة المعتدون على الأنبياء. وهكذا أيضا من قتلهم الأنبياء ما قتلهم إلا لعدوانهم والاعتدائهم على دين الله وعليهم قتلهم وهكذا أيضا قتل حملت رسالة الأنبياء فإن قتلهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى واشتد غضبه على قتلتهم لأن في قتلهم ذهاب خير كثير على الناس قالوا وفشى في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل نعم فشى في الناس وانتشر في أحد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فذلك لي أصحاب رسول الله أرادوا بهذه الإشاعة وبما أفشوه في أوصاف الناس هذا الأمر حتى يضعف الجيش ويحصل الطراب فيهم فتحصل هزيمة عظيمة بهم وهذا من السياسة الحربية التي يستعمله الناس أن ربما يعلنون بقتل رئيس من الرؤساء وأنه قد مات وذهب لأجل إضعاف أتباعه حتى يضعف الأتباع ويتفرق يميناً وشمالاً وولاي كلهم قائد يرجعون إليه يوجههم هذا من السياسات الحربية وربما ينشرون مثل هذا الخبر وهؤلاء المشركون الشيطان على رأسهم نشر في أوصاط الناس أن محمدا قد قتل لأجل أضعاف أصحابه وهكذا أخذ هذه المقولة المنافقون وأشاعوها جدا لأنهم عن قرب أشاعوها في الصحابة كانوا قريبين منهم فنشروها في أوصاطهم على أن حقيقة وربما جاءوا بوجه الأسى والحزن وهذا وهكذا بتلك الدبوع أن محمد قد مات وهكذا حتى يصدق أصحابه أنه قد مات فعلا المنافقون فجرى يتعبون جدا في الجيش لذلك الله سبحانه وتعالى يثبتهم من عن الخروج ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبانه ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فهم ضرر على الجيش قال وفش في الناس أن محمدًا قد قتل فقال بعض المسلمين ليت لنا رسولًا إلى عبد الله بن أبي أبي فيأخذ لنا أمانًا من أبي سفيان لأنه يخدمهم من بن أبي أنا أي إيه. لا بن أبي حسن ليت لنا رسولًا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان لماذا قيل فيأخذ في المضارع ما فيه جازم دخل عليه ولا ناصر فيأخذ ليش قيل فيأخذ ولم يقل فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان نعم مسبوق بتمني هذه الفاء سببية مسبوق بتمني منصوب فعل بأن مضمرة بعد الفاء وجوبا فيأخذ لأنه منافق كما سمعته وما في أحد سيتوسط ويسمع كلامه إلا هذا الفاجر فليس لنا واحد يسمع لنا أو يسمع له المشركون فيأخذون بكلامه فوجدوا هذا المنافق عبد الله بن أبيه الذي له كلمة مسموعة عند أبي سفيان وعند غيره من المشركين أنذاك فجعله يريدون أن يجعلونه وهذا ربما يحصل إلى الآن. إذا حصل شيء من هذا على أهل الإسلام وربما ينظرون شخصا يتوسط لهم عند أولئك ويتقوا منهم تقاثا لأنهم يكونون أقوى منهم أحيانا وهذا الشخص الذي يلتمسونه يرون أن كلمة مسموعة عندهم ويتعامل معهم ويتلايل معهم ربما يقولون يا الله خف الضررين وهن الشرين ماذا نسرع لا ما نستطيع أن نفعل شيئا في الأن ننظر هذا الفاجر يتوسط لنا عندهم حتى يهدأوا قليلا يهدأوا قليلا جاء ظهروا في أحد كما تعلمون حصلت جراح بالمسلمين عظيمة ومثل هذا الخبر هو سهل أقل شيء نهدئهم قليلا حتى ننظر في أمرنا بعد ذلك يذهب هذا الفاجر يقول لهم خلاص هداء الجماعي صالحوكم والله علموا القصة هذه ليت لنا أنهم يريدون كان يرسلون هذا أما الأول في البخاري كما سمع الحديث شد غضب الله لقوله وجه رسول الله على من دم وجه رسول الله قالوا في الناس أن محمدا قد قتل فقال بعض المسلمين ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أوبي فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيانة وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم وقال أناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول اقتدوا لا ترجعوا عما كنتم عليه إلى ما كنتم إلى ما فرقتموه رجعوا عما أنتم عليه إلى ما فرقتموه جعلو الشرك بالله سبحانه وتعالى أصحاب استغلال الفرص فهم أصحاب استغلال فرص في المسلمين ويظهر نفاقهم ويجلى ويتضح في مثل هذه المواقف تعرف المنافق بلسانه وحاله وقاله يتضح تماما ويجلى أمره وما هذا الفتن وهذا الامتلاو والاختبار إلا ليجل نحو هذه الأشياء المصالح التي تحصل للمسلمين من ظهور هؤلاء الذين كانوا يظهرون لهم الخير قال إن كان محمد قد قتل الحق بدينكم الأول فقال أنس بن النظر عم أنس ابن مالك يا قوم إن كان قتل محمد فإن رب محمد لم يقتل ما أحسن هذا الكلام الذي قاله الصديق رضي الله تعالى عنه أيضا بنحوه من كان يعبد محمد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قالها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها الآن هنا أنس من النظر لما أخبروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قتل محمد فإن رب محمد لم يقتل نحن نعبد رب محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد عابد لا معبود ولا شك أن فراق رسول الله أمر عظيم لكن ماذا نصنع بد من هذا الكلام حتى يثبت من يثبت على الخير لابد من تثبيت مثل هذه المواقف وهذا كلام حق وليس في تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذه الحقيقة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فالثابت ثابت والمقتنع مقتنع بالخير ولو فارق هذا الخير من فارق ولو ترك هذا الخير من ترك وهو مقتنع بأن هذا السبيل هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتأرجح ويترنح هذا دين الله يسلقه إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى أما الذي هو ضعيف مجرد كلمة هزو أي كلمة هزو أي فراق عالم ذهاب عالم إلى آخذ ذلك تجده يهتز وربما ينتكس على عقبين ويذهب مع المنحرفين خلاص لكن الذي كنا نرجع عليه قد مات وما في أحد خلاص بقيه هذه زرزعة وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بالحياة رسول قد مات فما تصنعون بالحياة بعد رسوله نقاتل حتى نموت نلحق به عليه الصلاة والسلام كن كلنا قد متنا دون هذا الدين وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا على ما قاتل عليه فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وموتوا على ما مات عليه ثم قال ما هي ما فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه ما هي ما يا أصحاب قطر ندى دمان هه موسولة، اه، مسترية، كيف، اه، محتمل موصولة ما أدري إيش قال، ثلاث أقوال، عنده من، محتمل موصولة، موصولة قطعا، كيف حكمت بأنها قطعا موصولة، جود العائد هنا. أحسنته فقاتلوا على ما قاتل عليه أي على الذي قاتل عليه العائد موجود ما هي محتمل هنا أحسنته فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وموتوا على ما مات عليه ثم قال اللهم إني أعتجر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين أي من المقولات التي قالها بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأبرأ إليك مما جاء بي هؤلاء ارتدوا وارشعوا ما كنتم عليه من قبل كلام عظيم لكن بعض الصحابة قال نذهب هذا أو نرسل له رسولا هذا المنافق يأخذ لنا الأمان منهم حتى ننظر في أمرنا بعد ذلك كل هذا اعتذر من هذه المقولات التي كانت لأهل الإسلام وتبرأ من مقولات الكافرين والمنافقين وأبرأ إليك مما جاء بي هؤلاء يعني المنافقين ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل وهذا ثابت هذه اللفظة اللهم أن يعتذره هذا ثابت لكن في هذه القصة الله أعلم أنه لما قانوا كذا وقانوا كذا قال اعتذروا إليه ولا شك أنه فيه كلام سابق فقال اللهم أن يعتذروا إليه أن سمع شيئا قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس والرسول يدعوهم في أخراهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس فأول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب ابن مالك أول من عرف رسول عرف صوته ولا شخصه كعب ابن مالك فنحق به ففرح شديدا بعدم موت عليه الصلاة والسلام كما أنه في أول الأمر حزن أو حزنا عظيم على فراقه وما أخبر به ونشك أن الهمم ترتفع وتنهض إذا علموا بحياته ويحصل كر على الكافرين ومعنويات عظيمة ترتفع فعلى هذا لا يدخل الشخص الخوف في الجيش فهذا ما يضر ومما يضعف القوى أنك تدخل الضعف على الجيش فعلوا صلحوا قتلوا إن آخر ذلك فلس يضعف إخوانه ويضعف الجيش وبعضهم كان يستعمل في هذا الباب باب الإرهاب والرعب وإدخال الرعب على الصالحين وعلى المجاهدين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة مرجهون بعضهم مرجف والله سبحانه وتعالى يقول لا إلا يمنتهي هؤلاء لنغرينك بهم يا محمد فهؤلاء ضرر إذا رأيت من يخيف إخوانك هذا يجعل عليه استفهام يجعل عليه استفهام بمن يهدأ وإلا يتعامل معهم عامل أخرى فالامور بيد الله هو الذي يقدم ويؤخر من أسمائه المقدم والمؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر فما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن فبعضهم متعب جدا وربما هو رجل يعني في خير بس جبان بغاية الجبن تجده يرعب الجيش ويخوف اخوانه بمثل هذه الاشياء ويا ما هو موجود مثل هذا الصنع فانه يتعب الناس وبعضهم منافق استعمل هذا ويستغل مثل هذه المواقف تجده مرسل تجده مرسل من بعض الجهال لأجل هذا الغرض فقط إدخال الضعف في الجيش والخور فيهم تجد يبث مثل هذه الأشياء وقد تقدموا وصار بينه وسيطلعوا دبابه وسيفعلوا بدبابه المروع رعب شديد ومعهم كاتوشا ومعهم صواريخ لول مرة تصنع الله ما نفعهم صواريخ ولا شيء أهانهم الله يسر الله من هو أقوى ساعدا منهم من هو أقوى ساعدا منهم وهاناهم أذل لهم وما نفعهم تلك الأسلحة التي أخذوها على الدولة ما نفعتها ولاء المنافقين الآن في العصبة واللا أخذوا أسلحة الدولة كلها كلها التي أعدوها سنوات الدولة عدتها ومال الدولة كل فيها جن مال الدولة فيها لا شك أن الأسلحة غالية ثمينة جدا وما نفعتهم يستر الله من هو أقوى منهم سلاحا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 تحت المغفرة تحت المغفر تحت المغفر تزهر عندك تزهران تزهران قال عرفت عيني تحت المغفر تزهران فنديت على صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن اسكت من هو نحوي سيعرف لنا أن اسكت هذي من درس القاعد وبعضهم خلاص هو نحوي يقول مهو عندي كذا صلى الله راسه الجلمانات إليه ما عندك ما هي أنها لي فأشار إليها أن اسقط تفسيرية أحسنت مسبوق بجملة فيها معنى القول دون الحروف فأشار إليه كأنه قال له لا تتكلم فيها معنى القول دون الحروف فأشار إليه أن اسقط فهذه تفسيرية أحسنت عرفت بهذا الضابط فأشار إليه أن سكت فهي تفسير الإشارة بماذا أشار بالسكوت فأنت تفسيرية فما بعدها مفسر لما قبلها فالإشارة كانت بالسكوت فأشار إليه أيضاً سكتوا أو اسكت لا تكلم. فهذا التفسير للإجمال لأن الإشارة قد تكون بالسكوت وبغير السكوت لكن كانت concانت بالسكو بعضها بالسكوت بقول أن سكت فهذه أنت تفسيرية وما بعدها تفسير لما تقدم عليها فأشار إلي أن اسكت فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم عن على الفرار فقالوا يا نبي الله فديناك بأبائنا وأمهاتنا والتفديه من بالأباء والأمهات ممن كان على الإسلام وممن كان على الكفر فلا بأس حتى لو كان الأب كافرا يفد به ومنهم من قال الأب المسلم لا يفد به وإنما يفد بالاب الكافر التفدي تكون بالأب الكافر لا بالأب المسلم ورسول الله قد فد بأبوه وتعرفون حالهما ارمي في ذاك أبي وأمي قال لسعد رضي الله تعالى عنه ارمي في ذاك أبي وأمي فذهب بعضهم أن التفدية لا تكون إلا بالأب الكافر أما المسلم فلا يفد به فلا يفد به وهل يفدى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدلة التي جاءت فيها تفدية صحابة لرسول الله بآبائهم ولا يعلم أنهم كانوا يفدون الصديق بأبي أنت وأمي أبا بكر بأبي أنت وأمي عمر أو علي فالذي يظهر الأدلة جاءت بتفديت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يفدى غيره ينظر الذي يظهر أنه ما فيه مانع أنه يفدى غير النبي عليه الصلاة والسلام تفدي بعض إخوانك بأبي أنت وأمي يا فلان لأنه ليس المقصود حقيقة الفداء من هذا الكلام. وإنما هو كلام يؤت به لبيان محبة هذا الشخص المفدى ومنزلته عندك. ومنزلته أو منزلته عنده لا حقيقة الفداء وإنما المقصود من هذا الكلام بأبي أنت وأمي بيان منزلت محبة هذا المفدى وهكذا أيضا بيان منزلة عندك فأنه رجل عظيم عندك ومحبوب عندك فتقول له هذا الشيء ولا تريد حقيقة الفداء فعلى هذا يفدى بالأب الكافر والأب المسلم لأنه غير مقصود حقيقة الفداء وهكذا أيضا يفدى رسول الله هذا الذي جاء عن السلف عن الصحابة والذي يظهر يفدى غيره لأن كما سمعت المقصود غير حقيقة التفدية وإنما بيان منزلة المحبوب هذا المفدى وبين محبته عندك وأنك تحبه جم حبا جما فعلى هذا الذي يظهر الله علمنا باس أنه يفدى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدى بالأب المسلم وبالأب الكافر ومنهم من منع التفديا من حيث هي وهذا جاء عن حسن عمر وأن التفديا لا تجوز ومنهم من قال التفدية جائزة بغير الأب المسلم بغير الأب المسلم لأن رسول الله فدى بأبويه الكافرين وهؤلاء الصحابة فدوا هم وهم مسلمون بعضهم أبائهم مسلمون كثير في منهم فيبغى معنا النظر أكثر في مسألة التفدية لغير رسول الله فهل يفدى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأذلة جاءت بتفدية النبي صلى الله عليه وسلم بأبائهم وأمهاتهم فأل هناك الذين أنهم فدوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محل النظر وعلى بيان ما سمعت من حقيقة التفديه وأن المقصود بها ليس حقيقة الفداء وإنما المقصود بها بيان محبة مفداء وبيان منزلته الذي يظهر أنه يجوز ما في منع إذا كان المقصود من التفديه هذا الشيء والله أعلم قال رحمه الله فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على الفرار فقال يا نبي الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك قد قتلت فرعبت قلوبنا فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين فأنزل الله تعالى هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال لك الرسل من طريق جعفر من عبد الله أسلم مولى عمر الخطاب عن رجل الأنصار من يسلمه سيرة من هشام يشغل الحقر ينظر جعفر هذا ابن عبد الله بن أسلم أو نعم جعفر بن عبد الله بن أسلم ولا عمر ينظر منه هو وإما الرجل من الأنصار من بني سلمان كان الصحابي انتهينا وكان غير صحابي فعلته هذا الرجل يشغل هذا نور ملفق ملفق من عند الله، إيه نعم واضح، هذا ثابت، اللهم إني اعتذر عليك، لا شكل أن صحيح نعم، فانج. فانج. كيف انحازه، إيه كام، البيهقي، وإيش قال عنه؟ يقول هو هذا الحديث بطوله ملفق من أحاديث من حديثين قوله اللهم أن يعتذر هذا الصحيح وقوله فأول من عرفه هذا عند البيهقي فهو ملفق من أحاديث مختلفة جمعها هنا بن شام أو ابن اسحاق في السيرة جمعها في السيرة أحسنت قال ومحمد هو المستغرق لجميع المحامد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فمحمد هذا اسم عظيم مستغرق لجميع المحامد فهو أعظم الناس حمدا لربه جل وعلا وكذلك أكثر الناس محمودا من غيره فإنهم يحمدونه لما اشتمل عليه من المحامد العظيمة فالناس تحمده على خيره وعلى ما جاء به وعلى أخلاقه وأفعاله وغير ذلك من صفاته الجميلة فماذا قال حسان في في بيان صفاته ومنزلته بس هذا كيف فع صوتك محمد آه وأحسن منك لم ترَ عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فهذا محمد عليه الصلاة والسلام المستغرق لجميع المحامد وأحسن منك لم ترَ عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فنعم هو المستقرق لجميع محمد فرسول الله حامد ومحمود حامد لربه وليس تم, أحد وليس تم أحد حامد كرسل الله صلى الله عليه وسلم لربه وهكذا محمود على فعاله الجميل وعلى أخلاقه وعلى خيره عليه الصلاة والسلام قال ومحمد هو المستغرق لجميع المحمد لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل وهو كامل في الجنس البشري ولا أكمل منه كامل في الجنس البشري ولا أكمل منه عليه الصلاة والسلام وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فرسول الله صفات مخترقة أو متفرقة في غير اجتمعت فيه كرم زهد تواضع خلق عظيم عبادة ما صفه، في العباد ربما تتفرق صفات مختلفة هذا كريم وهذا الشجاع وهذا كذا هو كلها فيه كل الصيد في جوف فراء كل الصفات الجميلة فيه عليه الصلاة والسلام وهذا ليس على الله بمستنكر بعظيم وما ذلك على الله بعزيز أن يجمع العالم في واحد. والصفات العالم المتفردقة مجموعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من تذكرها جميلة في بعض الناس إلا وهي في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إذن جمع الكمان البشري قالوا محمد هو المستغرق لجميع المحامد لأن الحمد لا يستوجبه إلى الكامل والتحميد فوق الحمد تحميد تفعيل فوق الحمد والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستوني على الأمر في الكامل وأكرم الله وأكرم الله وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله محمد وأحمد محمد أحمد مشتقاني من اسم الله سبحانه وتعالى والاشتقاق هو التقاء في معنى أو في مطلق المعنى وهو أخذ كلمة من كلمة والمقصود هنا التقاء في مطلق المعنى فمحمد أحمد اسماني مشتقاني من اسمه جل وعلا الحميد وهو يلتقي معه في مطلق المعنى كما اشتقى الله سبحانه وتعالى الرحم من الرحمن والاشتقاق معلوم عند العرب لذلك اشتقت قريش من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء آلهة فاشتقوا العزيز أو العزة من العزيز ومناه من المنان وهكذا اللات من الإله أي أنهم جعلوه يلتقي مع الله سبحانه وتعالى في الأسماء هذه في مطلق المعنى وهكذا الرحيم والشقة من الرحمن تلتقي معه في هذا الاسم في مطلق المعنى فهذا معنى الاشتقاق هنا أن أحمد ومحمد مشتقان من اسم الله انتقيان معه في مطلق المعنى ومأخذان من اسمه سبحانه وتعالى مع الاختلاف كما تعلمون ليس كمثله شيء جل وعلا لكن الشاهد أن الله أكرمه حتى اشتقى من اسمه اسميني لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعلهم يلتقيان مع اسمه في مطلق المعنى والكفار اشتقوا ثلاثة اسماء من ثلاثة اسماء ثلاثة اسماء من ثلاثة اسماء فاشتقوا الله من الاله واشتقوا العز من العزيز واشتقوا مناه من المنان جعلوا تدل على هذه المعاني التي يدل عليه اسم الله سبحانه وتعالى ونصلى الله العافية وهكذا الرحم اشتقها الله من الرحمن من اسمه الرحمن وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتق له اسمين من اسمه قال وأكرم الله نبيه وصفييه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله محمد أحمد وفيه يقول حسان بن ثابت ألم ترى أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجده وشق له من اسمه ليوجله لي عندك إيش ليوجله وشق له من اسمه ليوجله فذو العرش محمود وهذا محمد فما هو الاشتقاء نعم الانتقاء في مطلق المعنى واصحاب الصرف في بعض معانيهم من الاشتقاء أو بعض معاني الاشتقاء عندهم أخذ كلمة من كلمة أخذ كلمة من كلمة اشتغى الله لمحمد سميني عليه الصلاة والسلام حمد أحمد هذه أسماع عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيها معاني عظيمة لحم معاني جميلة محمد وأحمد كل أسمائه أسماء وأوصاف كل أسماء عليه الصلاة والسلام أسماء تتضمن أوصاف وليست أسماء مجردة كاسم غيره من غير الأنبياء فإن أسماءه أسماء مجردة محمد وقد يكون غير حامد ولا محمود على فعله وهكذا صالح وقد يكون فاجر سمون صالحا وهو فاجر ربما يكونه وأما أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسماء تتضمن معاني فأسماءه عليه الصلاة والسلام تتضمن معاني صحيحة جميلة وقد له أكثر من هذا الاسم خمسة أسماء قد جاءت في السنة المغفي والعاقب هذا من أسمائه فالحاصل الأسماء الله أسماء أوصاف وهكذا أسماء محمد عليه رضي والسلام عنه أسماء تتضمن أوصاف جميلة، وليست أسماء مجردة، كما هو حال غيره. انتهينا من هذه الآية، وسندخل في غيرها أو انتهينا نشين من, من الآية، سندخل في قول أف إما ت أو قتلا غلبتم إلى آخره، مؤخر لا وقت آخر.